والذين استخدوا من دونه أولياء أما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله ذو الفَائِنَةِ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَحْتَفِقُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْزِي مَنْ هُوَ كاذب كفار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 وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمِنْهَا زَوْجُهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا مو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى لكم ولا تذر وازرة وذر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا طَهُوَّهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُ إِلَيْهِ من قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا يُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم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 ألا ذلك هو الخسار المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون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 كَهُمْ قُلُوبُ الألباب أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ عَذَابٍ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مُعَنَّدَةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ألم تر أن الله أنزل من السماء ما أنفسلك فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرع مختلف ألوانه ثم يهيد فتراه, فتراه مصفرًا ثم يجعله طقما ثم يهيد فتراه مصفرًا ثم يجعله طقما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 مثال يتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم سلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضل الله فما له من هاد أَفَمَن يتقي بِوَجْهِهِ سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكفبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزية في الحياة في الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون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 وَيَجْزِيهِمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُقَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا وَيُقَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ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 هل هن تاشفت غرري أو أرادني برحمته هل هن ممسكة في رحمته؟ قل حسبي, الله قل حسبي الله عليه يتوكّل المتوكلون قل يا قوم يعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون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 وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ هَشَمَ أَزَّتْ كُنُوهُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ اللَّهُ مَا صَارَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ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 سيصيبهم سيئات ما كتبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون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 أعبدوا أيها الجاهلون ولقد أُوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشرفت ليحبطن عملك ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله يفعّد لكم من الشافرين وما قد الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفق في الصور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 وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يؤلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها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 قال دين فيها فبئس مثوى للمتكبرين وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرًا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعمى جروا العاهدين وترى الملائكة حاسين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم